يا رسول الله عيش في رحابة هذه فلاوة القرآنية المباركة التي يسلوها علينا قبيلة الكاري الشيخ محمد الله الكاري الإداءة وتليميزون العربي فليتفضل مشكورة أعوذ الشيطان الغبيب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 لذلنا عليك القرآن لتشقى إلا خلق القول والسماوات قال سماوا لن إنك عنها من لا ي ¿Qué es lo que nahi a وضم يدك إذا جلاقك تفرج أيضا قالوا ليش يراح لي صدري لي Yeah, wow. yeah. I don't know. What the hell is that I can see? hala kad o ti chaso ilagaya o <تصفيق> عليك do semeq أتيت سخلك يا موسى ولقد ألا منك مرة Is exactly. فرجع لك إذا أمك كي تقر عينها ولا تخذل <تصفيق> No على قدري يا موسى واصطلعتك لنفسي إذ <تصفيق> تمشي أختك فتقول واصلحتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تذكر أو يقصر قل يا الذي وللا ربك ربه كان به بصيرا فلا Burn up. What are you But I و اذا الله واجبر رجو